محتعين بقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأنزلنا س يوم يأتيهم العذاب فيقول اللذين ظلموا فيقول اللذين ظلموا ربنا أخرنا إلى رجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسول أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أو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 ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاع للناس وليذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب